الله لا يُوفِرَ أن يُشْرِكَ بهِ وَيُوفِرُ مَا دونَ ذَلكَ لِمَن يَشاءُ فَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد ظَلَّ ضل وَلَا لَمْ بَعِيداً إِنَّ يَدَعُونَ مِنْ دونه وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا نَّذِيرًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا نَّصِيبًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ نهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر بنا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا